إَِّمَ التَّْوبَةُ على اللَّهِ للَِّذينَ يَعمَلونَ السّ أَبِجَهلَةُِمَّ يَتُبُونَ مِنْ قَرِيبِ فَأُنَا إِكَ يتوبُ اللهَّهُ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكِيمَاء